وأحسن الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الإخوان الأفاضل فقد عرفنا أن لكتاب الله للقرآن العظيم أسماء وأن أسماء كما أن أسماء الله أعلام وأوصاف فكذلك أسماء القرآن أعلام على هذا الكلام العظيم وأوصاف له يستفيد منها الإنسان ويجد أتره فيها ولو تدبرنا في هذا لا وصلنا إلى ما يريد منا ربنا سبحانه وتعالى من الاكتفاء بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن كل الآراء والأفكار والعلوم الخارجة عن ذلك الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكتفي بكتابه العظيم وبهدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أخذ من علوم أهل الكلام أو الفلاسفة أو غيرهم ومن تدبر في أسماء كلام الله, كلام الله القرآن العظيم وصل إلى هذه الحقيقة المتينة العظيمة التي فيها كفاية وخير وبركة وفيها كفاية من الشرور لأن التماس الحق والهدى من غير كتاب الله سبحانه وتعالى والبحث عن الحقائق في غير ما جاء به الله في كتابه أو في سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أورت الأمة إشكالات ومشاكل لا حصر لها وإنما نبعت البدع حينما نبعت حينما أعرض الناس أو بعض الناس في ذلك الزمان الأول بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم في زمن المأمون في القرن الثاني أو الثالث من الهجرة حينما فسرت وترجمت حينما ترجمت كتب اليونان وكتب الهندوس وغيرهم فالتمس بعض الناس العلم في تلك الكتب وعرضوا عن كتاب الله هذا الذي ورطهم وأقاعهم وفي في الغفلة عن الحقائق العظيمة حتى أنك لا تدهش حينما تدرس العقيدة السلفية الواضحة الجلية البينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو نهدف نادف إليهم هذا الدرس أن أننا نتفهم كلام ربنا حنلتمس فيه تلك الحقيقة العظيمة لذلك تفسير ابن سعيد رحمه الله الذي نسأل الله سبحانه وتعالى صاحب المن والبر والإحسان أن إلى مدرسته معا يعني اعتنى إناية كبيرة جدا بتقريب معاني كلام الله سبحانه وتعالى وإضاح العقيدة وركز على جانب الأسماء والصفات إلى فوائد أخرى كذلك في الأحكام وفي الأخلاق وفي المعاملات بلفظ موجز ميسر فأقول الذي ورّط كثير من الناس أنهم ظنوا أنه يمكن أن يوجد خير أو يوجد هدى أو يوجد علم غير ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورّطهم في وفيما مسائل خطيرة جدا حتى أنك تعجب عن يعني غفلتي عن الحق الواضح المبين الذي يدعو إليه كتاب الله سبحانه وتعالى وتبينه آيات الله في تلك العقيدة الواضحة، ومنما ينبغي التنبيه عليه هنا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية أن كتاب الله ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولو كان كما يقول هؤلاء يعني حينما يتكلم إنسان بكلام غير واضح يريد به غير غير المراد الواضح البيان الذي يفهم منه بشرة. هذا كما يقول الشيخ يأتي من أحد خللين إما خلل في البيان والإضاح يكون هذا الإنسان ليس عنده يعني لسان قويم يستطيع أن يوضح به المعنى الذي يريد أن يصل إليه وإما أن يأتي عفاكم الله من سوء قصد هو يريد أن يلبس يريد أن يلبس ولا يريد أن يوصل إليك الحق تنزه كلام المولى سبحانه وتعالى عن الأمرين تنزه كلام مولانا وربنا كلام ربنا ومولانا عن هذين الأمرين فكلام الله أفصح الكلام وأبين الكلام والله لم يرد التعسير على خلقه ولقد يسر القرآن للذكر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله حين يقول يعني بل يداهم بسطتان ينزل ربنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العزيز الرحمن الرحيم لو أراد بها غير, غير ما أريد بها كما يقول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرات وغيرهم لكان إما أن نصف كلام الله بالعي تعالى الله عن ذلك أو أن الله لم يريد, بنا أن يعني لم يريد بنا اليسر لم يريد بنا الخير لم يريد بنا التيسير لو كان الله يريد حينما يقول بالمؤمنين رحيم لو أراد الله كما يقولون إرادة التواب قريب من المحسنين إرادة هكذا حط إرادة ومشي إرادة العقاب عليهم غضب من رب أراد ي... لو أراد الله أن يقول يريد أن يعاقبهم هل يعجز ذلك هل يعجز أن يقول هذا لا يعجز أن يقول أنه يريد أن يعاقبهم لو أراد الله سبحانه أن يقول هذا لقال لكن الله سبحانه أثبت لنفسي صفة الغضب عفانا الله ياجم كما أثبت لنفسي صفة الرضا كم أثبت لنفسي صفة المحبة ولكن العقول حينما تستمد الهدى تستمد العلم تستمد الحقائق حينما تريد أن تستمدها من غير كلام الله وغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقع في محاذير وتتورط في أشياء خطيرة جدا تقود إلى الكفر نصر الله السلامة والعاغية يذكر المزني رحمه الله ومن كبار تلاميذ الشافعي في مصر يقول وقع في نفسي شيء من علم الكلام يعني واسبوسا فجئت إلى الشافع وألقيت عليه نفسي وقلت لا يخلصني من هذا إلا أنت وسألته قال فغضب غضب الإمام الشافعي رحمه الله قال ثم سألني في مسألة من الوضوء فما أحسنتها ثم فرعها لي على أربعة أوجه فما أحسنت واحدا منها قال أمر تحتاج إليه في يومك خمس مرات في اليوم تعرض عنه وتقبل على مثل هذا الكلام ما جاءك يعني معنى من في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ودعك هذا ولذلك تواتر, تواتر جدا عن السلف التحدير من علوم علم الكلام والأمر بالاكتفاء بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أسماء كتاب الله سبحانه وتعالى أسماء وأوصاف كلما تدبرت إسما منها زادك تعلقا بهذا الكتاب وزادك إقبالاً عليه وزادك محبةً له واكتفاءاً به عن التماس الهدى في غيره وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من المسائل التي تكلمنا عنها في المجلس السابق الإنزال وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى سماء الدنيا في بيت العزة ثم بعد ذلك نزل مفرقا وأكدنا على مسألة عظيمة أننا مع ما نعتقد به هذا الأتر وقد تكاثر عن العلماء ذكره والإقرار به إلا أننا نؤكد لا بد من التأكيد أن هذا النزول مع وقوعه فإن جبريل عليه السلام إنما سمع القرآن من الله مباشرة تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن كما سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث أن القرآن إما ينزل سببي وإما ينزل ابتدائي سببي يعني لوقوع المناسبة المناسبة لنزوله كسؤال سائل كحادثة وقعت ها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لما وقعت هذه الآية نزلت في أحد يعلق الله سبحانه كيف نصرهم في بدر وكيف أنهم لما وقع منهم بعض الخلل في أحد يعني وقعت الهزيمة فنزلت الآيات تبين هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه القصة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أن ذلك النبو سفيان هم رضي الله عنهم ورضاه وذلك حال أن يرجع إلى بقية من بقي واستأصيلهم فقال الصحابة رضي الله عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فهذه الآيات سببية كذلك قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهكذا آيات قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرموا ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وغيرها هناك آيات نزلت ابتداء لبيان الأحكام لتقرير العقيدة والي خاصة المكي يغلب عليك مساءت إن شاء الله بيانه ونقل بعد كلام العلماء فيه أن المكي يغلب عليه تقرير العقيدة تقرير أصول الدين تقرير عقيدة التوحيد والحدري من الشرك بينما يغلب على المدني المدني يغلب عليه يغلب عليه تقرير الأحكام وتفصيلها ولذلك تجد الآيات فيه واسعة تجد الآيات فيه واسعة وأما آيات المكي فهي قارعة قوية يعني تقع في القلب وتهزه داعية إلى عقيدة التوحيد محدرة من الشرك إذا نزل القرآن سبب ونزل ابتدائي. كل ذلك نؤمن وندين الله سبحانه وتعالى بأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت وسمعه جبرائيل عليه السلام وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر وفي هذا إثبات صفة العلول لله خلافا للأشائرة وغيره من آل الضلال عفان الله وياكم الله سبحانه تعالى مستمن على عرشه استواء يلقى بجلاله باين من خلقه حاشا وكل لا يخال تخلقه فيقال هو في كل مكان وهؤلاء يقعون في الطراب وإشكال وواسا لا سبيل لهم للإجابة عليها حينما يقولون إن الله في في كل مكان فإذا قيل لهم هو استغفر الله العظيم من هذا لولا أن يعني أهل العلم ذكروه ما ذكرناه يعني حينما يقال الله له يقال لهم الله في الحمامات وفي المراحيض وفي غيرها يقول لا أستغفر الله إذن الله يتبعض عندكم بعض هنا وبعضه هناك تعار الله عن ذلك علوا كبيرة الله سبحانه وتعالى كما صرح وإذاك نقول نستغرب سبحان الله حينما يقول الله بالصريح بالكلام العربي الفصيح الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله جل في علاه من غير أن نتفكر في كيفية ذلك فإن عقولنا لا تدرك ذلك ولكن عقولنا تستطيع أن تكون مقتديه برسول الله وبالصحابة فتؤمن بهذا وتسلم وتقول سمعنا وأطعنا نقول آمنا بأن الله استوى كيف استوى؟ نقول كما قال الإمام مالك استواء معلوم إذا تقلبنا إذا صبطن العجمة بحتجنا أن نقلب في قواميس اللغة ونقرأ إيش الاستواء نجد الاستواء العلو لله سبحانه وتعالى الاستواء العلو الله على سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله على عرشه لا نقول يلزم من ذلك يحمله لا يحمله يمس ما يمس لماذا الدخول في هذا تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك هؤلاء عقول مريضة حينما شبهت عطلت لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التشبيه إلا إلى مرحلة التعطيل إلا مرورا بالتشبيه حينما يمر بالتشبيه فلا يرضاه قلبه لا يجد سبيلا إلا إلى التعطيل والتحريف كيف ذلك يقول استواء يا عصام استواء يعني استواء كاستواء المخلوق لا أعرف استواءا إلا كاستواء الملكي على كرسيه ويلزم من هذا أن يكون الحملة العرش حاملين المولاد تعالى الله عن ذلك استغفر الله العظيم لمثل هذه المقالة الله قيوم السماوات والأرض هو يحمل العرش وحملته سبحانه وتعالى هو يحمل العرش وحملة العرش هو الذي يحملهم سبحانه وتعالى وهو القائم عليهم بقدرته سبحانه وتعالى وبغلبته لكل شيء سبحانه وتعالى ولكنه استوى استواء يليق بجلاله وما قلنا هذا يعني ولا ولا حرج على السلفي أن يقول هذا لأنه ما قال هذا من عند رأسه إن الكلام في الغيبيات هذه الكلام في صفة أي شيء لا طريقة لو إلا أحد الثلاث أمور لا لفاضي إما أن ترى الشيء أو ترى نظيره أو خبر الصادق عنه وبالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى نحن لم نرى ربنا وليس أحد يرى ربه في هذه الدنيا على الصحيح حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الراجح لم يرى ربه في الدنيا الرؤية البصرية وإن كان رآه الرؤية المنامية وليس أحد رأى, رأى ربه ولا ليس لله نظير قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلم يبقى إخوتي الأفاضل إلا خبر الصادق إلا خبر الله في كتابه أو خبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلما التكلف والتنطع والرب يقول عن نفسه أنه استوى على عرشه الرحمن على العرش استوى إيش السبيل؟ السبيل كما أن نقول كما قال الأولون آمنا به كل من عند ربنا نؤمن بكل هذا استوى الله سبحانه وتعالى استوى يليق بجلاله وكما قال ذلك الرجل حينما يناظر أحدهم من ما مادر الرازي وكذا قالها بعد كلام طويل يريد أن يقرر به أن الله في كل مكان قال طيب أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا أننا إذا احتجنا وأردنا أن ندعو لجد القلوب تتجه إلى العلو فقال الرأضور الرازي قال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني صار يخبط رأسه يقول حيرني الهمذاني فعلًا الجويني ذاك الله هذا الجويني يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني لماذا لأنه خاطبه بالفطرة. حتى أن يقول حتى بعض البهائم البقر وغيرها إذا تعسرت ولادتها تصير تنظر إلى السماء وتبكي تعسل ولادتها فتنظر إلى السماء وتبكي تنظر إلى من؟ وترتقب من؟ وتدعو من؟ وتسأل من؟ هو الله الذي لا إله إلاه سبحانه وتعالى الذي استوى على عرش عرشه وهو في العلو جل في علاه ف يعني من دلالات العلو التي ذكرها على بن قيم رحمه الله في إثبات العلو قضية الإنزال مسألة الإنزال فالنزول إنما يكون من علو إلى سفول فالله سبحانه وتعالى متنزواً عن السفول متقدس بالعلو سبحانه وتعالى ولذلك أخذنا وصفا قرآني وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ونقلنا ما تيسر في هذا وأن هذا الأثر أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإحد الإخوة الأفاضلة ضمن الأخزيات جانا بفائدة عن الحاكم وسبقك هذه الأخوة نسيتها والله الشيخ معامل سعيد الله خير أسبالك الله في قال الذهدي في العبر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ ويعرف أيضا بابن البيع ولد سنة ثلاثمائة وعشرون وفي صحيح القراءة يقال ولد إحدى وعشرون وثلاثمائة وتوفي سنة خمس... خمسين وأربعمائة واعتنى به أبوه فسمع في صغره وكتب عنه نحو ألفي شيخ وكتب كتب هو نح عن نحو ألفي شيخ الله أكبر وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف التصانيف الكثيرة من المستدرك على الصحيحين كما في تاريخ الإسلام وصنف وانتهت إليه رئاسة الفني بخرسان لا بل في الدنيا وكان فيه تشيع وحط على معاوية غفر الله له قال الذهبي في السيار أبو, أبو أحمد الحاكم الأول هذا أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وهذا هو الصغير وهذا هو الصغير صاحب المستدرك قال الذهبي في السير أبو عبد الله الحاكم الإمام الحافظ العلامة الثبت محدد خراسان محمد بن محمد النيسابوري الكي الكرابيسي الحاكم الكبير مؤلف كتاب الكنة في عدة مجلدات ولد في حدود سنة مئتين وتسعة أو قبلها وطلب هذا شأنه هو كبير له نية وعشرون سنة قال الصفدي في الوفيات بالوفيات, بالوفيات قال أبو عبد الله الحاكم كان من تلاميذه كما في المصدر السابق أبو أحمد الحافظ إمام عصره في الصنعة كان من الصالحين الثابتين على الطريقة السلفية رحم الله الجميع بالنسبة لهذا الآتر ذكرنا ابن عباس فادنا الأخ يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة الواسعة في الشريف 410 من سلسلة الهد الهدوء والنور عند الدقيقة الثانية والأربعين أو بعدها عناتر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا فهذا حديث موقوف لم نجده مرفوعا إطلاقا جاء بالسند الصحيح عن ابن عباس موقوف عليه إذا الشيخ الألباني يحكم عليه بالصحة يحكم عليه بالصحة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الواسعة وعينها لم أجد في الكتب لكن زال خير الأخ أفادنا بهذا كتبنا شيء أربعين ولا <تصفيق> إحدى واربعون القيم قال الله سبحانه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة قال سب قال سبحانه قيما لينذر بأسا شديدا الأولى في البيان والتانية في الكهف قال سبحانه قيما لينذر بأسا شديدا قال العلم ابن جرير إمام المفسر رحمه الله قيما أي معتدل لغتلاف فيه معتدل لغتلاف فيه قال الشيخ عبد الرحمن السيّد رحمه الله في الكلام على آية الكهف، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج، وهما نفي العوج عنه. وإثباتوا أنه قيم مستقيم أنه قيم مستقيم فنفي العواجي فنفي العواجي يقتضي أنه فنفي العواجي يقتضي أنه ليس في أخباره كذب فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار وهي الأخبار التي تملأ القلوب التي تملأ القلوب معرفة وإيمان أي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا كالأخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وان اوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتكملها وأن نواهيه وان اوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتكملها لاحتوائه على كمال العدل لاجتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص لاجتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد, الله أن يحمد الله الله نفسه أن يحمد الله نفسه على إنزاله أن يحمد الله نفسه على إنزاله وحقيقي بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به هذا كلام النفيس. يوصل إلى المقصود من أخذ القلوب إلى هذا الكلام العظيم وللتنافس فيه والاشتغال به يقول علام بن سعدي ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه وهما نفي العواج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم فنفي العواج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبارات ليس فيه من سفاس في الأمور شيء ليس فيه ظلم وكثيراً ما يعول ابن سعدي كثيراً رحمه الله لأنه تربى هذا الرجل سبحان الله كأنه تلميذ ابن القيم وابن تيمي رحمه الله لأنه تربى على هذه العقيدة السلفية وقوية في قلبه, في قلبه يعني إجلال كلام الله سبحانه وتعالى والديان لله بأنه كاف شاف وقرأ إن شئت في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن قصص وقرأ في مواطن كثيرة ترى ابن سعدي كذلك في سورة صاد حين التعليق على قصة داود عليه السلام وغير من المواطن ترى من سعد رحمه الله يبين أنه لا حاجة ولذلك له موقف قوي جدا من الإسرائيليات يرى رحمه الله لا حاجة إلا لها شيء زائد على ما في كلام الله سبحانه وتعالى فقد قصت الله أحسن القصص ففي كلام الله الكفاية والهدى ومن تمس الهدى في غير كلام الله ضلنا صلى الله عليه وسلم في غير كلام الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التماس الهدى في علم الكلام أو في غيرها من غير أن يكون المصدر كلام الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل السبيل ومن أعتقد أنه يمكن أن يزيد على هذا الكلام فائدة أو يأتي بشيء غير خارج عن كلام الله سبحانه وتعالى فقد يعني أخطأ وانحرف عن, عن الصواب ففي كلام الله كفاية لكن القضية هو هذا الفاصل النفسي وهذا الفاصل الزمني بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في الوصول الستة حينما أوقع أهل البدع وأوقع أهل الضلال في نفوس المسلمين أنهم لا يمكن أن يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى وأن هذا متعسر وأن هذا صعب وصار القرآن يعني كله من أول إلى آخره كأنه ألف لام ميم كأنه ألف لام ميم صاد لا أحد يمكن أن يفهم هذا كلام لا يمكن أبداً هذا كلام باطل، كلام الله كما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا من تنايل الله سبحانه وتعالى لكلامه أنه وصفه بوصوين لا عواج فيه، لا عواج فيه، وأنه قيم. فنفي العواج يتضمن نفي العبث ونفي الظلم ونفي الكذب في الأخبار. تعالى الله عن ذلك، فأخبار الله صادقة وأوامره على مقتضى عدل وفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى وانظر إلى هذا القلب السلف حينما يتكلم عن كلام الله قال ويخبر بأجل الإخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا لو كان المتكلم غير أحد من, عقيدة من أهل عقيدة السلف لو ربما كان يضع حينما يريد أن يتني على كلام الله سبحانه وتعالى يضع يده على المسائل الأخلاقية والمسائل الأدبية ومسائل المعاملات ويغفل غفلة عظيمة عن ما في كلام الله سبحانه وتعالى من ذكر أسماء الله وصفاته لأن يعني يرتبون طريقتهم على غير طريقة السلف طريقة السلف أول إصلاح العقيدة في الله ويرون أن إصلاح العلاقة بالله سبحانه وتعالى سر في إصلاح العبد عباداته وإصلاح العبد معاملاته وإصلاح العبد علاقة بوالديه علاقة إحسانه وإخلاقه كل ذلك مبني على سر إصلاح العلاقة بالله سبحانه وتعالى إذا صالح القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وجدت التقوى ثم أينعت ثمارها بحسن الأدب وحسن الأخلاق والعناية بالأخلاق والعناية بالمعاملات كيف يخشى التاجر في تجارته وكيف يتعدب التلميذ إذا لم يكن يعني قائم في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى ومعرفته بالأسماء والصفات ولا يزهد في هذا العلم إلا جاهل حقيقة بحقيقة الدين يعني ما يزهد في هذا إلا رجل جاهل بحقيقة الإسلام أصلا الإسلام أصلا قائم على معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إذا عرفنا الله بأسماءه وصفاته أورتنا ذلك الإيمان بأولهيته وأنه متفرد سبحانه وتعالى ب. الربوبي متفرد بالألوهية وأنه مستحق لأن يعبد وحده لا شريك له وأتمر في ذلك أذلك في القلوب الخشية وأتمر في ذلك العناية بأوامر الله واجدنا ما نهى الله عنه نسأل الله لنا ولكم التوفيق قال الله سبحانه وتعالى كتب قيمة هي تابع القيم جاء بس قيم وقيمة كتبنا ابن جرير قال عادلة مستقيمة كتبنا هذا ليس فيها خطأ لأنها من عند الله قال ابن جرير عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله 42 وحي قال الله سبحانه إن هو إلا وحي يوحى قال ابن فارس رحمه الله مادة وحى الواو والحاء والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إدقاء علم في إخفاء أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك فالوحي الإشارة والوحي الكتاب والرسالة فالوحي الإشارة والوحي الكتاب والرسالة وكلما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان يقول ابن فارس الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك فالوحي الإشارة والوحي الكتاب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان هذا الوحي في استعمال العرب هذا الوحي في استعمال اللغة العربية إلقاء في خفاء ولذلك كما سيأتي صلى بيانه الوحي أنواع الوحي أنواع الوحي إلى الرسل ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ذكرت هذه الآية طرق الوحي إلى الأنبياء والرسل أولا وحي شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد من غير إرسال رسول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا شيء يلقيه الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أنبياء ورسل عموما أو من وراء حجاب يكلم الله نبيه ورسوله وهذا وقع لكليم الرحمن موسى بن عمران عليه صلوات ربي وسلامه ووقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وقع لنبينا صحيح؟ متى؟ أحسن في إسراء بارك الله فيك أحمد إذا ليلة ليص كلم الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات عند سدرة المنتهى عندها جنة المؤونة صلى الله أن يجمعني وإياكم فيها يا رب العالمين إذا موسى كليم الرحمن كلمه الله سبحانه على وجه هذه الأرض عند الطور كما في صريح القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه في أعلى العلي عند قريب من صدرة المنتهى هذا كلام من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا يعني الله يتكلم بالشيء فيسمعه جبرائيل عليه السلام فينزل على الأنبياء والمرسلين وهذه الصورة كما سنكتب الآن من في الحديث الصحيح من حديث عائش رضي الله عنها لها صورتين لها طريقتين يرسال الرسول بالوعي لها طريقتين إما أن يكون وحي يعني كسلصلة الجرس يعني يتصل الملك الرسول الملكي بالرسول البشري فيوحي إليه بهذا العلم بهذا الوحي فيكون عليه كسلصلة الجرس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين يقول وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما وحى وما ذكر وإما أن يتمتل له الملك رجل يكلمه يراه أمامه ويكلمه وضع هذه لها صورتين هذه لها صورتين نكتب من كلام شيخ الإسلام في إضاحة هذا الكلام ما تيسر قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء الآية نمليها بسرعة لأنكم ما شاء الله كلكم حفظاً إن شاء الله في آخر الشورى فجعل التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والتكليم من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام أحد عطس حمد <تصحيح> حمود الله ثلاثة <تصحيح> أنواع الوحي المجرد التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام ثلاثة التكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة نعم عاضر ثلاثة أنواع الوحي المجرد اثنين التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثة التكليم بواسطة إرسال الرسول الملكي كما كلم الرسل بإرسال الملائكة عليه السلام قال العلامة ابن سعدي في تفسير الآية إما يكلمه الله وحيا إما أن يكلمه الله وحيا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاهاً هذه الصورة الأولى أو يكلمه منه شفاهاً لكن من وراء حجاب أو يكلمه منه شفاهاً لكن من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام أو يكلمه منه شفاهاً من وراء لكن من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي فيرسل رسولا كجبريل فيرسل رسولا كجبريل أو غيره من الملائكة. ذا كلام مسعد الحمض قلت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث ابن هشام قال ان الحارث ابن هشام قال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي أشده علي بالضمير في بعض الأحاديث قال يعني وإن فخده أو ركبته في ركبتي حتى كادت أن ترتد يعني من شدة ما يقع عليه، وإنه لا ينزع عليه وهو على البعير حتى يبرك صلوات ربي وسلامه عليه. قال وهو شد عليه، فيفصم عني وقد وعيت ما قال ما قال، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وعيد يفصم يعني ينفصل. الفصم الانفصال وانقسم الكسر والقطع واضح الفرق الفصم الانفصال عن شيء شيئان يفصل وانقسم يقول اللهم اقسم ظهر اليهود مثلا قسمهم قطعهم فيفصم عني وقد وعيت قد وعيت ما قال واحيانا تابع كلام سيد البشرية صلوه ربي وسلامه عليه يتمثل لي الملك رجلا الملك نعم الملك حسنت تمثل لي الملك فيكلمني فاعي ما يقول وذكر شيخ الإسلام يعني تعليق على هذا أنه قد تبت في أحاديث كثيرة جدا أن جبريل عليه السلام جاء في سورة رجل كان كأيأتي في سورة إما أعرابي كما في حديث جبريل اللي هو حديث ابن عمر حديث عمر بالخطاء ورد عنه ابن عمر يروي عنه به وكما ويأتي في سورة دحية الكلبي كما في حديث عائفة فهذا تبت يأتي فيكلمه كل ذلك إناس للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن عندنا وقفة حين قال ابن سعدي مش عارف تباهتم لها أو لا فيرسل رسولا كجبريل أو غيره من الملائكة هل وقع في نفسكم شيء من هذا؟ قال أو غيره من الملائكة والمعروف عندنا كيف شغز هذا؟ إيه كيف جبريل هو اللي نزل في الوحي؟ لكن علام ابن سعدي عالم جليل يقول أو غيره من الملائكة كيف حلها هذه؟ تبت في صحيح مسلم لا لا الوحي بارك الله فيك حفظ السلام تبت في صحيح مسلم والنسيء وظن والترمذي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل فسمع صوتا من السماء قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب فتح لم يفتح من قبل وهذا ملك نزل لم ينزل من قبل ثم جاء الملك فقال أتيتك بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ما تقرأت بحرف منهما إلا أتيته رواه مسلم والنسائي وضعه وجبريل موجود وذلك فضل الله يأتيه من يشب تكتبون هذا الحديث وراجعوا في وصولها بأوسع لأنا كتبت على عجل قلت والسماعة بيقولها غيره ماذا كيف هذه القضية روى مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل قال هذا باب والحقيقة كتبت على اختصار على عجل هذا باب قد فتح من السماء هذا باب قبله فيه بداية أنه سمع صوتا من السماء قال يا جبريل قال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قد نزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي في محل نصب مفعول به من الذي اتى الملك الملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما, أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما وعيد قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته الله أعلم لا أدري الحمد الله واهلا. نراجع إن شاء الله. ما يتفضلها أو يتأجرها أو يتم فيها من الخير. أو لا كل عم من ذلك يعني. لكن نراجع إن شاء الله. <تصفيق> لا أنزلها وإليها. أقرأ وياها والله واهلا. نعم. ذكروا هذه في فضل سورة الفاتحة وفي فضل خواتيم سورة البقرة حتى أن بعض الألفاظ أنه آتاه إياهما من تحت العرش من كنز تحت العرش وكون الله سبحانه وتعالى يخص هذا الملك بهذا ويخص هذه الصورة فيها بيان مزيد فضل لهذه الآياتين ولهذه الفاتحة قد قيل في الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله من السوء هي أول صورة نزلت كاملة وقيل فيها أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة قيل فيها كلام والله أعلم سورة الفاتحة عظيمة جدا جمعت القرآن كله وفهمنا الآن الوحي بداية الحديث رواه مسلم في صحيحه قرى صلى وسلم وعنده جبريل ليس هكذا بداية على وجه الاختصار هو أن بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من السماء فقالها جبريل عليه السلام هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل ونزل منه ملك لم ينزل من قبل الحديث الآن فهمنا بارك الله فيكم الوحي بالنسبة للرسل على هذه الصفة إما أن يكون وحي من غير رسول الله يلهم قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالعلم الذي يريده وإما أن يكلمه كلاما مباشرا لكن وراء حجاب كما وقع لموسى ووقع لنبينا في الإسراء أو يرسل رسولا وقلنا الرسول رسول لها صفتين إما أن يأتيك سلصلة الجرس فيفصم عنه فيعي ما يقول وإما أن يتمثل له رجل فيكلمه فيعي عنه ويحفظ عنه بقي هناك شيء آخر سماه الله وحي في القرآن وإذا أوحى ربك إلى النحل وإذا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ماذا يقال في هذا هذا إلهام أوحى إليهم يعني ألهامهم واضح لأنه ليس في النساء نبيات ولا مرسلات النبوة والرسالة مختصة بالرجال فليست أم موسى نبية ما خالف في هذا إلا ابن حزم عفر الله عنه قال إن مريم نبية غفر الله له فيما أعرف أن هذه مسألة إجماع أنه ليس في النساء نبية ولا نبي ولا مرسلة واضح وأن من شرط النبوة الذكورة من شرط النبوة الذكورة إذن الحائل من مسماء هو, هو إلهام ألهمها الله سبحانه وتعالى وكذلك الوحي إلى النحل ألهمها الله سبحانه وتعالى وأرشدها إلى منافعها وإلى أن تأخذ الرحيق وتعطي العسل كل ذلك فضل الله تلاتة واربعين حكمة في قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة سبع دقائق تفضل.جلسنا الساعة سبعة وثمانية ها كيف؟ حكمة في قوله ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. سورة القمر هذه عظيمة جدا أنزل الله سبحانه وتعالى فيها وفي غيرها من الآيات ما يكون فيه مزدجر لمن أراد الله به خيرا واراد الهدى لذلك قال حكمة بالغة تقوم بها الحجة قال من كثير أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله حكمة بالغة في كلامه سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء وعدلا ويضل من يشاء يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. أربعة وأربعين حكما في قوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي بلسان محمد عليه الصلاة والسلام العربي. قال الشيخ عبد الرحمن مسيحي رحمه الله حكما عربيا أي محكما متقنا بأوضح الألسنة بأوضح الألسنة وأفصح اللغات لئلا يقع فيه شك ولا اشتباه لئلا يقع فيه شك ولا اشتباه قد أعجزهم محيرهم سبحان الله مع أنهم كانوا أصحاب اللسان العربي السليق الفصيح لكنهم عجزوا عنه قال بزعدي حكما عربيا أي محكما مثقلا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات لألا, لألا يقع فيه شك ولا اشتباه وليوجب أن يتبع وحده وليوجب أن يتبع أن يتبع وحده ولا يداهن فيه ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهوائي الذين لا يعلمون ونعود فنقول لو أن الناس اكتفوا بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم نضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة ولا محتاج إلى قوانين الفرنسية ولا إلى يعني التشريعات الغربية ولكن كون أن بعض الجهل ممن ينتسب إلى التقافى يقول هذا هذا ليس بغريب إذا كان متربي على الفكر الغربي لكن أن يقول هذا وأن يهون من هذا الأمر ويزهد فيه من انتسب إلى الشريعة فتلك إذن الطامة الكبرى نسأل الله السلام على تلك إحدى الكبر اللّا يعظم أهل الشريعة كتاب ربهم وألا يقوم بالدعوة إلى التحاكم إليه وحده وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا ولا يصرخ يعني يصرخ بهذا ويصرخ به عبودية لله سبحانه وتعالى وإجلال لكلامه ولشريعته العظيمة هذا تقصير وزهد وضعف في في الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو استشعرنا أنه كلام الله تكلم به فوق سبع سماوات حقيقة وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأن في الخير كله وأنه انزل حكما عربيا واضحا بينا لا لبس فيه وإنما لما أصابتنا العجنة ما فهمنا كلام ربنا فنحن بحاجة إلى نرجع إلى الكلام الله لسنا بحاجة إلى إلى زبلات قوانين فرنسا أو أوروبا أو غيرها صلى الله عليه وسلم يا رب خمسة واربعين نبأ نبأ على, قوله على قول على قول في قوله عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال مجاهد رحمه الله القرآن على قول يعني أن هناك أقوال في هذا منهم من يقول هو اليوم الآخر ويقول هذا الرسول ومن يقول هذا القرآن يتسألون عنه وكل ذلك لا إشكال بأن يكون مقصودا وضح إذا تعددت التفسير لكلمة الواحدة ولا تضاد فلا مانع من حملها إنما يتسألون عن هذا القرآن يتسألون عن هذا النبي وما جاء به يتسألون عن هذا اليوم الآخر الذي يخبر عنه عن كل هذا تساهل واستشكله الكفرة كل هذا استشكله الكفرة وتساهلوا عنه وتمعروا فيه أزالنا أثنين خل نفتم حتى ندخل إن شاء الله المجلس القادم على بعض أوصاف القرآن الكريم كما نقلها شيخ الإسلام وشمعها رحمه الله خمسة واربعين كتبنا نبأ ولا ستة واربعين آخر شيء نذير على قول في قوله تعالى هذا هذا نذير من النذر الأولى بعضهم قال النذير هنا هو القرآن وبعضهم قال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحب المعين الله العظيم أن يجزي لكم المثوبة بصبركم وجلوسكم وأن أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن سلك طريقاً يلتمس في علما فسهل الله به طريقا إلى الجنة وجزاكم الله خير وحسنا الله إليكم يقول بارك الله فيك هل عندما نزل الملك أنزل عليه هذه الآيات هذا الظاهر من الآ من حديث والله أعلم أن أنزل عليه هذه الآيات أبشر يبشره بها يبشره بالفاتحة ويبشره بآخري سورة البقرة بارك الله فيك فيك بارك الله ما حكم سجود التلا في القرآن سجود تلاوة مستحب ولكن إذا كنت في الصلاة فسجد الإمام يصير واجبا أن, أن تسجد لأنك مأموم تبع إمامك تسجد أما الإمام فهو مخير يسجد يستحب يعني إذا سجد طيب ما سجد لا بس ويقول العلماء يستحب له أحيانا أن يترك سجدة الجمعة حتى لا يعتقد الناس وجوبها واضح هل سفة المحبة لله ذاتية أم فعلية؟ ها؟ يعني يقرأ السجدة أحيانا ويترك السجدة ويترك أحيانا السجدة صورة كاملة ولكن من من من مخالفات أن تقرأ شيئا من السجدة والسجدة وشيء من الإنسان القرآن واسع اقرأ ما مشيت ما أردت أن تقرأ السجدة والإنسان اقرأ ما مشيت من كلام الله في الصلاة في يوم الجمعة لكن دارا تقرأ السجدة والإنسان فقرأ على السنة تقرأ السجدة كاملة في أول الركعة وتقرأ الإنسان كاملة في الركعة الثانية يعني بعض الناس سبحان الله يريد أن يكون أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة هل يتصور أحد أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمتين هذا لا يمكن فيأتي يقرأ شوي من من السجدة يقرأ شوي من إنسان فإذا كلمته يقول يا أخي سيبين وكبار السن لا لا أقرأ أقول والله واحد يعني ما جرت تطبق السنة تطبق على وجه الصحيح وإلا ريحنا يقول هل صفة المحبة لله ذاتية أم فعلية صفة ذاتية فعلية والله أعلى الله سبحانه وتعالى يحب صفة ذات له ويحب من يشاء سبحانه وتعالى يحب من يشاء ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع بجانب الكسي إلا حلقة ملقات بين ظهري فلات من الأرض والله أعلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقارة هذه الدنيا وحقارة السماوات والأرض لعظمة الباري جل في علا ولعظمة الكرسي وكذا فلا شيء يعني نحن لا شيء في عظمة البالي وجلالي وكمالي وكبرياي سبحانه وتعالى إذا كانت هذه السماوات الأرض التي نرىها نحن عظيمة وكبيرة فهي بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات يعني كإسوار أو شيء ملقاة في صحراء ماذا تكون هذه بالنسبة لتلك الصحراء الكبيرة يقول لا شيء هل كلم الله موسى من وراء حجاب نعم كلمه من وراء حجاب أم كلمه كفاح لم يكلمه كفاحا ما كلم الله أحد كفاحاً فيما تبت في السنة فيما, في السنة فيما أعرف إلا والد جابر بن عبد الله قال يا جابر لقد كلم الله أباك كفاحاً يعني من غير يعجب لكن قال العلماء هذا ليس في عالم الدنيا هذا في عالم البرزخ هذا في عالم البرزخ لكن أن الله علمنا بهذا ما علمنا الله أخبرنا أن الله إنه عن طريق نبيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه كلم والجابر كفاحا قال سلني فقال أسألك أن ترجعني الدنيا معروف الحديث أظن في صحيح مسلم والله لكن أن في الدنيا لا ما كلم الله أحد حتى أن موسى عليه السلام قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني المعتزل يقولون لن هنا تفيد التأبيد لن تراني ابن مالك يقول ومن زعم أن النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وما سواه فاعضد أن لن لا تفيد التأبيد في أصلها لن في أصلها لا تفيد التأبيد إلا بقرينة كتدل الشريعة على النفي المؤبد كقول الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذه للتأبيد صحيح لن يفعل أحد هذه دلت القرين على أنها لن هنا للتأبيد لأنه لا لن يأتي أحد يمكن أن يأتي بمثل القرآن وإلا الأصل في اللن أنها ليست للتأبيد عرفت كيف الله يخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت وهاهم في جهنم يتمنون يتمنون أن يموتوا واضح دل هذا على أنها لن ليست للتأبيد جزاك الله خير إذا الله خير فايدة طيبة. قال الذهبي في قصة إبنة الجو مش ابن الجوا طبعا التي ذكرت في المجلس السابق والتي من شيء فيها أن أمات المؤمنين رضي الله عنهن هن من أشار عليها بأن تقول أعوذ بالله منك. قال الذهبي اسنادها واهن القصة فيها متروك ومحمد بن إنشام. إذا الله خير صاحب الفايدة. إذن هو أشار إليها الحافظ بن حجر لكن القصة واهية إيش القصة الواهية؟ أن أمهات المؤمنين أشاروا عليها، وإلا أصل القصة في الصحيح في البخاري، كما قرأنا من كتاب الطلق في صحيح البخاري. <تصفيق> لم تصح. إذا لم تصح الفائدة هذه؟ ساكنا. سنادوا هواهين. زال الله خير لك. السلام عليكم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على. إذا ذكرت الرسول أو كتبته، صلي عليه. اللهم صليه وسلم وبارك عليه وفي بركة وفي خير عظيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كتبته أو قرأته ولا تكتب صاد ولا تكتب صلعا اكتب صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد محسن عباد له مجلس كامل في هذه المسألة مرة حضرنا المجلس مجلس كامل على قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز الإشارة إليها إشارة بصاد أو صلعا وأنه يجب أن تكتب ولك أجر عظيم في هذا واضح صلت ثم بقية في مجلس حتى تطلع الشمس كتب له لو لو أجل حجة وعمرة تامة تامة تامة تامة هذا ينطبق على الرجال في المسجد أم حتى النساء في البيوت في مثل هذا يقال فضل الله واسع ما أنش نص واضح الوارد هو المسجد فمن صلى الفجر في جماعة في جماعة هكذا ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت لو كاج حجة وعمرة تامة, تامة تامة تامة هذا الحديث روية من عدة صحابة وهو حديث صحيح لكن هن نساء أو لا الله أعلم وقل فضل الله واسع في مثل هذا يقول العلماء فضل الله واسع والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام. يقول الله عز وجل وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم هذا يعني يوسوسون لهم يحاع الشيطان هو تلك الوسوس عافني الله وإياكم وأعاذني الله وإياكم من شرها تلك الوسوس الشريرة التي يقذفها في القلب إعاز بالشر و. ابتعاد عن الخير وتزهيد في الخير كما صح في السنة والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك محمد عليه